أما بعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا فأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليه مستكينة ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده أسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا صالحا نتوسل به إلى ربنا أن يثبتنا على ديننا وان يزيدنا في إيماننا وأن يصلح ذرياتنا ويبارك في أرزاقنا ويقضي ديوننا وأن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأل الله أن يصلح أحوال جميع بلدان المسلمين أسأل الله أن يصلح أحوال أهلنا في اليمن وأهلنا في مصر وفي ليبيا وفي العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل أرض من أرض ربنا يا رب العالمين ايها الأحبة الكرام ذكر ربنا جل وعلا عددا من القصص في كتابه وركز كثير من المو... وركزت كثير من المواضيع على اخبار بني إسرائيل كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقد يخاطبهم القرآن مباشرة قد يتحدث القرآن عن بني إسرائيل وقد يخاطبهم القران مباشره يوجه اليهم الكلام كما قال جل وعلا واذا انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب وقد يتحدث القرآن عنهم كما قال سبحانه واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت فجعل القرآن الخطاب إلى بني اسرائيل جعله متنوعا هذه القصص التي يذكرها الله تعالى عن بني إسرائيل فصلت لنا لأن فيها عبرا كثيرة من ضمن ذلك أن الله تعالى يوصل إلينا رسائل من خلال هذه القصص فمثلا عندما يذكر الله تعالى قصة أصحاب السبت الذين عدوا في يوم السبت كأن القرآن ينبهنا إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألا تدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا ينزل العذاب على الناس عامةً القرآن ينبهنا أيضا عندما يتحدث عن بني إسرائيل عن عاقبة التنطع في سؤال الأنبياء كما سنتحدث عنه اليوم في خبر بقرة بني إسرائيل وكيف تنطعوا عندما كانوا يسألون أسئلة كثيرة عنها ذكر الله تعالى اخبار بني إسرائيل وذكر الله تعالى اخبارا كثيرة عن أنبيائه ففي القرآن خبر نبي أبوه كافر وكيف كان هذا النبي يتعامل مع هذا الأب الكافر في القرآن خبر نبي ابنه كافر وكيف تعامل هذا النبي مع هذا الابن الكافر في القرآن خبر نبي زوجته عاقر كيف تعامل معها في القرآن خبر نبي زوجته اختطفت منه وذهب بها إلى رجل فاجر ثم خلصها الله تعالى عنه كما في قصة سارة وإبراهيم عليه السلام في القرآن خبر نبي زوجته كافرة وفي القرآن أخبار كثيرة كلها ذكرها ربنا جل وعلا حتى نستخرج منها القصص. ذكر الله تعالى لنا في القرآن قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب واعدادا من الأنبياء. لماذا ذكرها لنا؟ مع أن الانجيل لم يذكر فيها هذا القدر من الأنبياء والتوراة لم يذكر فيها هذا القدر من الأنبياء. لماذا؟ لأننا نحن نختلف عن النصارى ونختلف عن اليهود. نحن سنكون يوم القيامة شهداء. الناس كما قال الله جل وعلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعى نوح يوم القيامة يوم القيامة إذا اجتمع الناس وحضرهم من الفزع والخوف الشيء الكثير ينادى نوح عليه السلام يبدأ الحساب والسؤال يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول الله له هل بلغت, هل بلغت رسالة يا نوح فيقول نعم بلغت فيقال لأمته هل بلغكم ومعلوم أن أكثر أمة نوح عليه السلام كانوا كفارا كما قال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل هذا القليل استطاع أن يحملهم في سفينة الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يحملهم في سفينة لاحتاج إلى سفينة كبيرة جدا جدا حتى يحمل هؤلاء الآلاف فإنه قد حج معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما في بعض الروايات أكثر من مئة ألف وأي سفينة في ذلك الحين بل حتى في زماننا تستطيع أن تحمل هذا العدد الهائل لكن الذين أسلموا مع نوح عليه السلام قال الله عنهم وما آمن معه إلا قليل ذكر ابن كثير قال قيل كانوا لا يزيدون عن اثنين واربعين ما بين رجل وامرأة وأكثر عدد ذكر أنهم بلغوا ثمانين فهم قليل فيسألون يوم القيامة يقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما بلغنا وذلك أن أكثرهم كفار يقولون ما بلغنا؟ ما أتانا من نذير؟ فيقول نوح بلى يا ربي أنا بلغتهم فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته فيؤتى إلى محمد وأمة عليه الصلاة والسلام فيسألون هل بلغ نوح قومه فيقولون نعم نشهد أنه قد بلغ قال وذلك قول الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نحن لماذا أقررنا وشهدنا بأن نوحا قد بلغ ونحن لا أدركنا نوحا ولا أدركنا قومه ولا أدركنا لوطا ولا قومه ولا شعيبا ولا صالحا ولا ولا هودا ولا أحد من الأنبياء حتى نشهد كيف نشهد؟ نشهد لأن الله ذكره في القرآن ذكر الله تعالى قصة نوح نقول نعم نشهد أنها قصة صحيحة وأنه قد أنذر قومه نقرأ في القرآن قصة لوط فإذا سؤلنا يوم القيامة عن شهدنا بأنه قد بلغهم وحذرهم قبل أن ياتيهم العذاب ولذلك القصص في القرآن فيها عبر فيها فوائد تربوية بالله عليك إذا قرأت تعامل إبراهيم عليه السلام مع أبي ورأيت هذا النبي الصالح كيف يتعامل مع اب كافر بل اب يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويكتسب المال الحرام من بيع الأصنام ويدعو الناس الى عبادتها ومع ذلك انظر كيف كان نوح هذا النبي يتعامل مع هذا الأب الكافر هذا فيه تربيه لنا عندما تتعامل مع والديك مهما كان فيه من المعصية والخطأ اعلم أن نوحا خير منك وأبوه شر من أبيك فإن ذاك كان كافرا وأبوك في الغالب مسلم ثم انظر كيف كان يتعامل مع أبيه هذه فوائد تربويه نقرأ قصص القرآن حتى نزداد إيمانا بالرسل نقرأها حتى نتعلم أدب الحوار يقول قوم نوح له انا لنراك في سفاهة فلم يقل لهم بل انتم السفهاء لا يقول لهم يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين شوف كيف الأدب في كلامهم لما يقول لك واحد أنت أصلا مجنون تدعون إلى ترك مثلا شرب الخمر أنت مجنون تقول استيقظوا في نصف الليل وصلوا الفجر أنت مجنون فلا ينبغي أن تقول بل أنت المجنون قل لا جنون بي لكني أبين لك ما جاءت به الشريعة شوف الأدب الذي نتعلم في, في أدب هذا الحوار لما يتناقش, لما يتناقش إبراهيم مع النمروت حوار بينهما لما نقرأ في قول الله تعالى عن موسى وهارون عليهم السلام إذهب إلى فرعون إنه طغى طيب طغى هل قال شد عليه في الكلام خلكم حاسمين عندما تتعاملوا معه ترى فرعون طاغية ما يصلح معه إلا العين الحمراء هل قيل لهما ذلك لا طغى ثم قال الله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أنت عندما تقرأ هذه الآية وترى أن ربنا جل وعلا مع عظم جرم فرعون وصلاح موسى عليه السلام إلا أن الله تعالى يوجههما قولا له قولا لينا طيب هو طاغية يا ربي وكم قتل من الأبناء واستحيا من النساء وادعى الربوبية حتى لو كان كذلك أحسن أسلوب لدعوته اللين مع لما تقرأ قصص القرآن وتجد هذا التوجيه فعلا هذا ينبغي أن يعمل في قلوبنا أيضا تقرا قصص القرآن فتعرف عاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين فكذبوه فأخذتهم الصيحة فأخذهم عذاب يوم عقيم فترى كيف نصرة الله تعالى المؤمنين في قصص القرآن أيضا أحكام فقهية قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم لما قال يوسف عليه السلام نحن فقدنا صواع الملك عندنا شيء ضائع طيب ايش تعطي اللي يجده قال اللي يجده سواء كان كبيرا او صغيرا مسلما او غير مسلم حرا او عبدا اللي يجده نجعل له جعلا له حمل بعير نعطيه حمل بعير مليء بالطعام والشراب وما يحتاجه الانسان هذا لما تكلم العلماء علماء الإسلام الفقهاء لما تكلموا عن الجعالة وكيف أن الإنسان يمكن أن يجعل الجعلة لمن يعني يحضر له شيئا غائبا استدلوا بهذا في القصص أيضا تسليه للمؤمنين ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يعني كانوا قالوا لك مجنون ترى قالوا لغيرك مجنون إن قالوا لك ساحر ترى غيرك قيل له ساحر إن قالوا لك كذاب ترى قيل لغيرك كذاب أصبر ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك نحن اليوم نقف مع قصة بقرة بني إسرائيل لأهمية هذه القصة سميت أطول سورة في القرآن بسورة البقرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة وقال إن الشيطان يفرق يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فهي سورة عظيمة وسميت بقصة بقرة بني إسرائيل فما قصة هذه البقره ولماذا أمروا بذبحها؟ لماذا لم يؤمروا بدبح بعير أو شات لماذا أمروا بذبح بقرة وما معنى فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى وما معنى لماذا قيل صفراء فاقع لونها مع أن الأصفر قليل لماذا ما قيل مثلا سوداء أو بيضاء لماذا اختير الأصفر؟ وهل للأصفر أصلا مميزات علمية حتى؟ وما هو كلام السلف عن الأصفر؟ وكيف ذبحوها؟ وما معنى قول الله تعالى مسلمة لا فيها؟ ما معنى لا فيها؟ لا فارض ولا بكر ما معنى لا فارض ولا بكر؟ بداية القصة أيها الإخوة والأخوات ما ذكره الطبراني وغيره وأبو حاتم وغيرهما أنه كان في بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام رجل غني تاجر وهذا الرجل لم يكن له أولاد ولم يكن له وارث إلا ابن أخيه فقال له ابن أخيه يوما امضي معي يا عم إلى مكان كذا وكذا فخرج معه العم والعم تاجر غني وهذا الابن استبطأ موته فيعني يريد أن يموت حتى يرثه لكن طال عمره والابن يريد أن يستفيد من المال ما دامه شابا يعني ما الفائدة لما يموت عمي وعمره مئة وأنا عمري مثلا في, في الثمانين أو في التسعين ما استفدت من الأموال فهو يريد أن يموت العم عاجلا كما وقع لحصة رضي الله عنها لما دبرت جارية لها أن يدبر, العبد سي... أن, يعبر أن يدبر السيد عبده هو أن يقول انت حر بعد موت إذا أدبرت أنا عن الدنيا فأنت حر فمرت سنة وسنتان وثلاث وهذه الجارية تنتظر موت حفصة رضي الله عنها حتى تصبح حرة فلم تمت حفصة عاجلا فوضعت تلك الجارية لها سحرا لتقتلها فلما قبض على الجارية واعترفت نادتها حفصة قالت لما؟ لماذا تريدين تقتليني يعني أنا تعاملت معك التعامل الحسن وايضا بعد موتي لن تورثي لن تدخلي في الإرث ويرثك من يرثني إنما أنت حرة لماذا؟ فقالت تعجلت الحرية أنت قلت لي إذا ميت فأنت حرة ومرت سنة وسنتان وما متي فأنا أريدك أن تموت فأعتقتها حفصة أحسنت لي قالت اذهبي فأنت حرة من الآن فقد يتعجل الورثة احيانا أو غيرهم يتعجرون موت الشخص هذا الابن ابن الأخ عجل موت العم فقال يا عم امضي معي إلى مكان كذا وكذا جاء عمه ومضى معه حتى إذا غاب بين قريتين عدا على عمه فقتله ثم لما قتل العم حمل العم على دابه ثم جاء بهذا العم وضعه في حي من أحياء بني إسرائيل ومضى إلى بيته. فلما جاء من غد الصبح والناس كما تعلمون في ذلك الزمان يعني ما كانوا يسهرون في الليل وفي الغالب أن الليل أو أن اليوم ينتهي بأذان العشاء في الغالب ولذلك حتى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يغلبهم النوم لو تأخر عنهم في صلاة العشاء قليلا وكان يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر والعشاء أسقى صلاة على المنافقين. لأن العشاء يكون الواحد منهم من بعد الفجر وهو في عمله فإذا غابت الشمس يعني تعب جسده واشتاق إلى النوم وغلبه النوم فكان الناس في الليل ما تكاد تجد أحدا فجاء في الليل وما أحد يراه وطرح عمه في هذا المكان استيقظ الناس في الصباح وطلعت الشمس ومن هذا المقتول والله هذا التاجر فلان من قتل عجيبه وقام ابن أخيه اللي هو الولي الوحيد له وأخذ يصيح قتلتم عمي قتلتم عمي فيريد أن يضعها في ظهر هؤلاء الذين, يعني الذين قتل في حيهم يعني هم يستبعدون أن يقتل في حي آخر ويجاء به ولا أحد يراه محمولا ويرمى هنا لكنه استطاع أن يختفي فجعل يصيح قتلتم عمي قتلتم عمي ونادى قومه رجع إلى قومه إلى أبيه واخوانه وإخوانه ومن كان عنده وجعل يصيح بهم تعالوا ننتقم للعم فحمل هؤلاء سلاحهم وحمل أولئك سلاحهم حتى التقوا بالسلاح أولئك يقولون ما قتلناه وهؤلاء يقولون بل أنتم قتلتوه طلعوا اللي قتله وابن العم هذا ابن الأخ هذا هو اللي قتله فقال بعضهم لبعض كيف تختلفون وفيكم نبي الله فيكم موسى عليه السلام وتختلفون فجاو الى موسى عليه السلام وكانت بنو إسرائيل أصلا هم قوم غير مؤدبين مع موسى ولا مع غيره من الأنبياء يكفيك أن الله تعالى قال وقتلهم الأنبياء بغير حق اللي بيقتل نبي معقول سيحترمه في التعامل معه إذا كان موسى عليه السلام يقول لهم ادخلوا إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فيقولون في آخر الكلام اذهب أنت وأبوك فقاتل إنها هنا قاعد اذهب أنت وأخوك فقاتل إنها هنا قاعد هذا أدب في الكلام يقول لهم قولوا حطة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا نبينا يعلمنا الاستغفار نقول استغفر الله هم كانت عبارة الاستغفار حطة يعني يا ربي حطة عنا من ذنوبنا فاجعلوا يتضاحكون ويقولون حنطة وشعيرة حنطة وشعيرة وهو يسمع هذا أدب مع نبيكم هؤلاء ما تأدبوا مع الله يد الله مغلولة إن الله فقير ونحن أغنياء ونحو ذلك من العبارات موسى تعب معهم تعبا شديدا لا في طريقة تعاملهم معه ولا في افترائهم عليه حتى إن موسى عليه السلام لشدة حياءه كان إذا اراد ان يغتسل يمر بهم وهم يغتسلون عراه يؤدبهم يا جماعة حرام يا جماعة ما يجوز استروا عوراتكم عن بعضكم البعض فلا يلتفتون إليه فذهب وصار يغتسل في مكان خاص به يستتر عنهم فقالوا اه اذا موسى ما استثر عنا إلا أنه آذر آذر قيل ليس له خصيتان وقيل صغيرهما يعني تكلموا حتى على الأعضاء الداخلية لموسى وهو نبيهم هل رايت قبحا في الأخلاق أقبح من هذا فجاءوا إلى موسى قالوا يا موسى وقع كذا وكذا فيه رجل وجدناه مقتولا ومرميا في المكان الفلاني ونحن تورطنا الآن ما ندري من قتله وهؤلاء القبيلتان من بني إسرائيل سيقتتلون وقد تداعوا بالسلاح وأنت نبينا دبرنا يا موسى ها يا موسى حلنا المشكلة فنظر موسى إليهم وجاءوا بالمقتول معهم يحملونه فكان المنتظر من موسى عليه السلام أن مثلا يدعو الله تعالى ليدله على الرجل أو يعني يقوم الى الرجل مثلا و يحركه وينظر في شأنه أو يقول انتظروا حتى يوحى الي وإذا بموسى عليه السلام يلتفت إليهم ويقول يعني وهم ينتظرون الحل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة حق نقول لك الرجل مقتول وانت تقول اذبحوا بقرة مهما هو مذبوح الرجال الآن تقول اذبحوا بقرة ايش علاقة البقرة بذبح الرجل إيش العلاقة بينهما لو قلت إن الله يأمركم أن تصلوا وتدعوا الله يأمركم أن تقسموا وتحلفوا الله... نذبح بقرة انظر كيف تعاملوا مع موسى لما أمرهم بهذا يقول الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يعني ليس أنا ترى يا جماعة أنا لما أعطيكم الحل الآن هذا الحل ليس رأيي الشخصي مثل ما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فموسى يقول يا جماعة إن الله ليس أنا معقول سأثري على الله معقول سأقول إن الله يأمركم بكذا وأنا أمزح إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ليس أنا لأنه تعب منهم ولم يحدد عليه السلام نوعية البقرة أي بقرة أي بقرة تجدونها في الطريق يعطيك يعطيكم إياها أحدك أحدكم مباشرة اذبحوا هذه لكنهم كانوا متنطعين وكثيرين في النقاش ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى أمته أن تكون كبني إسرائيل ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث قال لا تستحل محارم الله بأدنى الحيل لا تبدأوا تحتالون كما كانت بني إسرائيل يحتالون وكذلك لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا انتهى الموضوع لو كان الحج كل سنة لقال فرضه عليكم كل سنة أو لو كان كل شهر لقال فرضه عليكم كل شهر لكن لأنه لم يأتي تحديد للحج تسهيلا على الأمة ورفقا بها جعله هكذا حج أي سنة والسنة هذه اللي بعدها تحج أو, أو كذا بقدر استطاعتك فقال الرجل يا رسول الله في كل سنة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يجيب خلاص سمعتك لكن ما في إجابة فأعادها يا رسول الله في كل سنة فتركه قال يا رسول الله في كل سنة فالتفت عليه الصلاة والسلام قال لو قلت نعم لوجبت لو قلت نعم كل سنة كان يجب عليكم أن تحجوا كل سنة ولو وجبت لما استطعتم معقول الناس الآن مليار ونصف مسلم أو أكثر لو كل سنة سيحج هؤلاء ما المال الذي يكفيهم وما الطائرات التي تنقلهم وما, وما المكان الذي يكفيهم مليار ونصف يعني بيأتي ربع العالم حتى يحج هذا بلا شك أنه مشق على الناس فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال ذروني ما تركتكم ما دام أنا ما قلت الشيء لا تنبشوا وتدققوا عنه ذروني ما تركتكم بنو اسرائيل شددوا على انفسهم هنا يقول لهم اذبحوا بقره الله يامركم ان تذبحوا بقره اي بقره اذبحوها ونحل و, و, و ياتيكم الحل في هذا القتيل فقالوا قالوا اتتخذنا هزواء ان تمزح معنا كيف تمزح معنا تتكلم نبي ويقول الله يأمركم تقولون تمزح معنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ولك أن تتخيل موسى عليه السلام وهو يسمع عبارة اتتخذنا هزوا وكأنه يقول أنتم تتكلمون مع من ما هذا الاسلوب اللي تستعملونه أنتم لو تكلمتوا بهذا الكلام مع علمائكم العاديين لكان قلة أدب تتكلمون مع نبيكم هذا الاسلوب يقول لكم الأمر من الله تقولون تتمزح اتتخذنا هزوا اعوذ بالله ان من الجاهلين يعني كأنهم يقولون ما ما بين البقرة ما بين هذا الرجل المذبوح اعوذ بالله يعني اعتصم إلى الله ولذلك دفاع النبي عن نفسه افتري عليه دفاع الداعية دفاع العالم عن نفسه هذا أمر حسن حتى, حتى يكشف عن حتى يرد عن نفسه الافتراء انت تقولون اني أمزح أنا ما أمزح بما فرضه الله ولذلك يا جماعة ترى من البطولة أنه إذا افتري عليك فرية أنك توضح وتبين بعض الناس احيانا يقول والله يا أخي إذا طلع عليك فرية معينة لا ترد فاحتسب الأجر لا احتسب الأجر لكن رد عن نفسك يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز عن نفسه واستبق الباب وجاء فتح الباب بيطلع من البيت وقد وهي تتعلق في قميص من الخلف حتى مزقت القميص من دبر. لما فتح الباب ورأى زوجها مباشرة هي قالت وهي وهي تحدث زوجها في الآية لما قال جل وعلا في السبق الباب وقذت قميصه من دبر والفت سيدها إلى الباب قالت ما جزا من أراد بأهلك سوءا إلا أيس يسجن أو عذاب أليم في هذا هذا حاول أن يتعرض لي أن يفعل كذا وكذا إيه جزاه إلا يسجن يسجنى عذاب أليم لم يقل يوسف في نفسه والله هذا ابتلاء خلاص أنا بحتسب الأجر يا سجن يا قتل أنا بحتسب إن شاء الله الله ما يضيع ثوابي لا رجل يدافع عن نفسه ما هو رجل ضعيف ومسكين لا يعرف ينطق ولا يعرف يدافع ولا يعرف أن, أن, أن, أن يدفع عن نفسه ويتكلم ده رجل بطل قال هي راودتني عن نفسي كأنه يقول هذه تراها تكذب وتفتري هل هي, اللي هي اللي منها المشكلة وليست منها هي راودتني عن نفسي حتى كشف الله تعالى يعني أمرها وشاهد شاهد من أهلها إلى آخره فأنت لا تسكت إذا قيل انت فعلت كذا وكذا دافع عن نفسك هنا موسى عليه السلام لما قال وتتخذنا هزوا ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله هؤلاء متى يتأدبون هؤلاء لا قال اعوذ بالله انا كيف اتخذكم هزءا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين أن اكون جاهلا اتقول على الله ما لم يامرني به اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا اشد الناس ادبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما اليهود فاتخذوا انبياءهم هزوا ما أمر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه امرا الا قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ولذلك الأنبياء لهم حق الاحترام الاستهزاء بالأنبياء إثارة النكت عليهم رسمهم برسوم سواء كاريكاتيرية أو غيره الأنبياء لهم مقام الله تعالى يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعني يختار من الملائكة رسلا ومن الناس ما يجوز العبث بالأنبياء أنت إذا أسقطت النبي واسقطت هيبته بكثرة التنكيت عليه والاستهزاء به أصبحت أحاديثه ليس لها قوة على الناس لما تستهزئ بالنبي ثم تقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات وإن الناس سيأخذون هذا الحديث على سبيل الهزو لكن اجعل للنبي مقامه وتقديره ومكانته الامام مالك كان إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن حديث وهو في مرض الموت في مرض الموت ومضطجع وسئل عن حديث فالتفت إلى السائل قال يعني ما تقدر تسأل غيري يسأل موك تسأل غيري قال ما أعرف غيرك قال أقعدوني قالوا نقعدك وانت تحتضر يعني لا لك أن تكون مضطجع قال الله لا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع شف التعظيم أقعدوني فأقعدوه وهو بيموت وحدث الحديث ثم أفجعوه مرة أخرى قال وكان الإمام مالك يعني في تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من الحديث يقول أو نحو مما قال أو قريبا خوفا من أن يقول كلاما فيه زيادة ونقصان على الحديث شوف التعظيم لي لرسول الله عليه وسلم ولي سنته نحن نعظمه لأنه نبي اختاره الله تعالى وشرفه بنو إسرائيل ما كان عندهم هذا الاحترام للأنبياء ولذلك إلى اليوم انا أذكر قبل يمكن أكثر من خمسة عشر عاما سافرت إلى فنلندا وكان عندنا دورة علمية لعدد من الإخوة هناك في مركز اسلامي فلما وصلنا وإذا الإخوة وصلنا يوم الجمعة والدورة تبدأ يوم السبت وإذا هم يعدون العده لمكاتبات ومظاهره. وقلت لماذا؟ قالوا إنهم في يوم الأحد نشرت الجرائد بأنه ستقام مسرحية ليس في المسلم مائياً بل مسرحية ناس يمثلون أمامهم مسرحية عن عيسى عليه السلام ويمثلون فيها يمثلون فيها عيسى أنه رجل يعني حاشاه عن ذلك أنه عفان الله وياكم شاذ جنسيا يعني قلت عجيب في الجرائد قالوا نعم انظر ورأيت الصور بعيني والله وإذا هم قد البسوه باروكة شعر شعر مستعار وألبسوه لباسا قصيرا وله يعني مظهر كسورة عيسى المنتشرة ويقولون هذا هو ويمثل أمامهم قلت عجيب طيب ما هو البلد نصراني وعلمه عليه الصليب والمفترض أنهم هم يمنعون ذلك قالوا لم يمنعوا فلم يثر لعيسى إلا نحن المسلمين فالأنبياء لهم مقامهم لا ينبغي أن سهزأ بهم أو أن, يعني أو أن يحط من قدرهم بصورة أو بسهزاء أو بتمثيل حتى اليوم مع الأسف ما يقع من تمثيل مثلا فيلم عن يوسف عليه السلام أو مسلسل عن يوسف مسلسل عن, عن يظهر فيه يعقوب ونحو ذلك أعوذ بالله هذا لا يجوز أبدا وهو من أعظم المحرمات وأي رجل سيرضى أن, أن يمثل دور يوسف أو دور يعقوب أو دور خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام الأنبياء لهم مقام وهم يقولون لموسى عليه السلام أتتخذنا هزوى قال اعوذ بالله أن أكون من الجاهلين المفروض الآن خلاص ينفذون وإذا بهم يتنصعون قال ادع لنا ربك ادعو لنا ربك بإيش أن يتقبل منا أن يغفر لنا خطأنا أن يغفر لنا قولنا لك أتتخذنا هزوا لا وإذا بهم يزدادون ترطعا قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك لاحظ يسألون الآن عن عمرها يسألون عن عمرها ففعلوا ما تؤمرون يقول لهم يا جماعة لو أنكم ذبحتم أي بقره لسهل الأمر ولا انطلق الأمر معكم يعني التشديد في مثل ذلك هذا لا يجوز لكنهم مع ذلك قد تشددوا معنى قوله لا فارض الفارض في الأصل هي البقرة هو الشيء الواسع تقول مثلا في كلامك تقول هذه أرض فارض إذا كانت ارضا واسعة هذه أرض فارض وقولهم هنا عندما قال لهم لا فارض ولا بكر يعني أنها ليست بقرة قد ولدت كثيرا من الولادات وبالتالي قد اتسع بطنها حتى صارت هذه البقرة يعني لها بطن واسع بحيث أنها ولدت مرارا وليست بكرا لم ينز عليها الفحل وبالتالي هي يعني تكون لم تحمل أبدا إنما هي ما بين هذا وما هذا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ليست لها بطن واسع بكثرة الولادات ولا بكر يعني أنها لم ينز عليها الفحل والوسط من الحيوان عادة يقولون هو أطيب اللحم إذا كان ليس الصغير الذي لم ينبت اللحم وليس الكبير الذي قد تغير لحمه إنما يكون بين هذا وهذا طيب هل نفذوا؟ لا قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها الآن عرفتم عمرها طيب خلاص اذبحوا هذه بقرة عمرها أربع سنوات خمس سنوات اذبحوا لا إلا تخبرنا ما هو اللون قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين يقولون إن اللون الأصفر محبب إلى النفوس وحب الإنسان للألوان أمر ليس فيه بأس لو قال إنسان مثلا أنا أحب اللون الأصفر أو الأبيض أو الأزرق أو الأخضر لا بأس ولذلك ربنا جل وعلا لما ذكر ثياب أهل الجنة ذكر الله تعالى لونها وقال الله جل وعلا يلبسون ثياب خضرا من سندس ويستبرك نبي عليه الصلاه والسلام أيضا أوصى بلبس الثياب البيض البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فحب الانسان لالوان معينه لا باس فيه قالوا وكان علي رضي الله تعالى عنه يستدل بهذه الايه على حسن اللون الاصفر قالوا فكان يلبس البياض من الثياب لقول عليه الصلاه والسلام البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم وكان يلبس النعل الاصفر استدلالا بهذا قولهم قول الله جل وعلا صفراء فاقع لونها يعني صاف لونها ليس فيها لون آخر لون الجلد أصفر فليس فيه مثلا أسود وليس فيه بياض إنما هو كل اللون يكون لونا واحدا سدل العلماء هنا بمسألة فقهية وهي يذكرونها عادة إذا تكلموا عن بيع السلم بيع السلم كما تعلمون إذا أراد أن يبيع أن يقدم الثمن ويؤخر المثمن يعني أن تأتي إلى شخص الآن ممكن تقول له مثلا أنا أريد أني أشتري منك مثلا هذا الجوال مثلا فيبيعك الجوال وترى صفته أمامك ترى حجمه وترى لونه وترى جميع مميزاته هذا بيع تام وهناك بيع موصوف في الزمة انك تأتي له وتقول له مثلا أنا أريد أن أشتري منك مئة جوال يقول لك أنا ما عندي لكن أنا عندي مصنع أستطيع أن أصنع لك فتقول طيب بكم تحسب لي الجوال قال احسبه مثلا بـ بـ بـ بألف ريال تقول طيب ما هي صفاته فيتفق معك لونه كذا وحجمه كذا وسعته كذا وفيه المميزات الفلانية وإلى آخره فهو يتفق معك على الصفة كذلك الحيوان إذا ضبطت صفته جاز أن يبيعه لك حتى لو لم تره الآن هنا ذكر لهم موسى عليه السلام عمرها وذكر لهم لونها قالوا وهذا يكفي أيضا في هذا البيع قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ولا شك أن سرور الإنسان بما ينظر إليه أنه أمر حسن خاصة إذا كان شيئا من طعام أو لباس أو نحوه قالوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون بعد سؤالهم عن العمر وسؤالهم عن اللون جاءوا يسألون تفصيلات أكثر عن البقرة طيب خلاص أنتم ما ما شدد عليكم خذوا أي بقره لا إلا تبين لنا ما هذه البقرة ترى يا جماعة أحيانا نحن نشدد على أنفسنا يعني مثلا لو إنسان قال لزوجته مثلا اصنع لي عشاء خلاص هي تختار العشاء مدام ما حد تختار العشاء المتيسر إلا السهل عليها وتصنعه لكنها قالت طيب ما هو نوع العشاء اللي تريد قال اطبخي رز قالت طيب وش نوع الرز اللي تبغى قال ابغى رز مثلا صيادية صيادية هذا اللي محسمك وهذه صعب صنعها دائبة قال قال طيب الصيادية هذه فيه شوف فيه لون بني وفيه لون بني مع شوية أصفر قال أيها أبغل لي شوية مع شوية أصفر قال طيب الصفار هذا تبغاه نحطها من الكركم ولا من الزعفران قال لا حطيه من الزعفران قال الطيب ثم جلست أربع ساعات عشان تصنع العشاء فجاء الرجل الساعة التاسعة ولا العاشرة وين العشاء يفلانا قالت والله أنا صار اربع ساعات أشتغل ما بعد خلصت قال طيب ليش تشددين على نفسك كان طبقتي لي أي شيء أنا أريد أن يتعشى وأنام أنا تعبان بدون عشاء خلي العشاء كلها انت وراح ينام أنت ليش تشددين على نفسك اصلا لو أنها صنعت ما تيسر ما دام أنه لم يشترط لما تعب هنا بنو إسرائيل هذا اللي وقع لهم لما طلب منهم أن يذبحوا بقره أخذوا يسألون السؤال تلو السؤال فبدل ما كان الاختيار من ألف بقرة ما, ما, ما هي قال لا فارض ولا بكر اه اذا معناه نزل الاختيار الى سبعمية بقرة طيب ما لونها قال صفراء فاقع لونها نزل الاختيار الى مئتين بقره وهذا يشق عليهم طيب بين لنا ماهي قال مسلمة لا فيها فنزل الاختيار حتى صار على بقرة واحدة فقط سيأتي معنا كيف استطاعوا ان يشتروها جعلوا يسألونه قالوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة تشابه علينا وإننا إن شاء الله لمهتدون التدقيق في السؤال لا يستحب إلا إذا كان في أمر فقهي تريد أن تفهمه يقال إنه كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في بلده قال اذهب إلى قرية كذا وكذا فاشتري منها شاتا ادفعها الى الفقير الفلاني في البلد في, في ذلك البلد يعني خلاص اذهب واشتري شات وانتهينا فكتب اليه قال هل اشتريها ذكرا ام انثى قال اشتري له انثى فكتب اليه هل اشتريها جذعه ام ثنيه يعني صغيره ولا كبيره قال فكتب اليه عمر ان قلت لك جذعه ارسلت الي ما لونها فإن اخبرتك بلونها ارسلت الي كذا وإن أرسلت إليك لا تعمل لي بعد اليوم عملا وفصله قالت لا تصلح ارسل لك بشيء على هذا يعني ما عندك قدرة تتخذ قرار وقيل ان خليفه كتب الى عامله في بلده قال اذهب الى قرية كذا فهدم بيوتهم واقطع اشجارهم بينه بينهم بينهم حرب فرد اليه هل ابدا الحين القائد انا جعلتك قائدا للجيش اذهب لقرية كذا اهدم بيوتهم واقطع اشجارهم قال فارسل اليه قال هل ابدا بالبيوت أم بالأشجار قال بالأشجار فكتب العامل إليه بأي الأشجار أبدأ أبدأ بالتين ولا بالزيتون ولا فقال إذا كنت لا تستطيع أن تقرر ذلك كيف تقود جيشا والله لا تلي لي عملا وفصله من مكانه أنت إذا ما تقدر تتخذ قرارا كما قال إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل إيش حكيما ولا توصيه ما يحتاج تعطيه التفصيلات أرسل واحدا حكيما موسى عليه السلام حكيم ويعطيهم الأمر ومع ذلك يدققون عليه ولذلك يا جماعة ترى ديننا من فضل الله دين يسر وليس فيه تشديد ليش تشدد عن نفسك يعني لو انسان فرضا نحن أحيانا نشدد على أنفسنا ونورط نفسنا مرة واحد يسأل الشيخ بنعتمين الله يرحمه يقول لي يا شيخ أنا معي شنطة فيها اوراقي وجوازي وفلوسي وجيت أبصلي في المطار وضعتها أمامي وكبرت أصلي فجاء شخص وأخذ شنطتي وأنا أصلي وذهب وراح ولأبحث عنه وتستصل على من أعرف من الناس اللي ممكن يعني في الشرط وغير ما وجدت الان لا عندي جوازي ولا فلوسي فماذا أفعل فقال الشيخ أنت جاهل قال ليش جاهل قال ليش ما قطعت صلاتك قال اقطع صلاتي عشان شنطة ايهما اعظم الصلاة ام الشنطة قال الصلاة اعظم لكن في مثل هذا الحال اقطع صلاتك اذا كان الرجل بياخذ جوازك اقطع صلاتك واخذها يعني لماذا تشدد على نفسك اقطع صلاتك للعذر وخذها لو كان عندك ولد وانت تصلي ولدك مثلا معه قلم او سكين او ملعقة وسيدخلها مثلا في الكهرباء هل تقول دعه يموت اهم شيء صلاتي او هذا جهل ولو فعلت ذلك لأسمت إلا أقطع صلاتك وانقذ ولدك شخص مثلا مثلا يمشي في طريق ومعه أخته ثم أذن للصلاة وبعدين بحث عن مسجد ولم يجد إلا مسجدا في حارة مخيفة وكل اللي حولها مثلا شباب أو, أو عماله مثلا يعني ربما يتعرضون لأخته هل يقول لازم اصلي الجماعة اجلسي يا أختي في السيارة وانا بدخل أصلي ويدخل مع الأذان ويقعد يتسنن بعد الصلاة ولا يطلع على بعد نصف ساعة وإذا اخته ربما تعرض لها ولا يعني خافت خوفا شديدا لا تشدد على نفسك الإسلام راعى الظروف إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا ما استطاع يصلي قاعدا صلى على جنب ما استطعت أنك تتوضأ تيمم ما أقدر تيمم صلي على حالك انسان مثلا في البر وعنده مثلا أغراض في الخيمة وحضرت صلاة الجمعة والجامع ليس بعيدا لكنه يخشى إن خرج أن تسرق أغراضه ستسقط عنك صلاة الجمعة صلي مكانك طيب ما عندي ما, عندي ما اتوضا تيمم طيب الماء قريب نعم لكنك تخشى أن, أن تسرق اغراضك وفي ناس يتربصون ينتظرون أن تخرج ليسرقوا تيمم وصلي مكانك الدين يسر الناس يا جماعة اللي ابتلوا بالوسوسة في طهارتهم وفي صلاتهم هؤلاء شددوا على أنفسهم ونيسرك اسلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوضا من اناء فاقبلت هره عطشه فمال لها الاناء اناء الماء داخل الى النصف فهو اماله فشربت الهره حتى رويت ثم ذهبت ثم اعاد الاناء وكمل وضوءه لم يقل عليه الصلاه والسلام اه ربما ان هذه الهره اكلت فارا والفار نجس وفي باقي في فمها بقايا من دم الفأر فيمكن تنجس الماء ما شدد على نفسه. ما دام ليس في فمها حمره أراها بعيني ليش أشدد على نفسي؟ لا تشدد على نفسك فتكون كبني إسرائيل. الدين يسر وسهل لست أدعو أن يتساهل الإنسان بدينه لا معاذ الله. لكني أخاطب الناس الذين يشددون على أنفسهم في أشياء الدين جاء فيها بالتوسعة. بنو إسرائيل هنا قالوا كلمة. خففت عليهم الحمد لله أن الله وفقهم إليها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون لو لم يقولوا إن شاء الله لما وفقوا إليها دائما احرص أنك تقول إن شاء الله لذلك موسى عليه السلام يقول للخضر ستجدني إيش إن شاء الله صابرا ولا أعسلك امرا الله يقول لنا ولنبينا عليه الصلاة والسلام ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله دائما عود نفسك أنك تقول ان شاء الله هذا مثل رجل قالوا اخذ معه دراهم وخرج إلى السوق فقال له واحد وين بتروح قال سأذهب أشتري حمارا فقال له طيب قل إن شاء الله قال ليش أقول إن شاء الله الفلوس معي في يدي والحمار في السوق ليش ان شاء الله ما يعني معروف بروح بوصل السوق واشتري حمار وارجع فذهب في اثناء الطريق انشغل بالسؤال عن حمار بيشتريه وجاء واحد واختطف المال كيس اختطفه وذهب به فرجع فقال له صاحبه ما اشتريت الحمار قال لا قال لماذا قال سرقت الفلوس ان شاء الله سرقة الدراهم إن شاء الله قال حين ذكرت يوم عرفت أن الله حق سرقة الدراهم إن شاء الله فالواحد يعود نفسه دائما يقول إن شاء الله سألوا موسى عليه السلام أعطنا ايضاحات أكثر عن هذه البقرة مع أن الأمر سهل هي كلها بقرة ومع ذلك أعطنا وضح لنا أكثر يا موسى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة اللاشية فيها الذلول هي البقرة المروضة الممرنة اللي مثلا من منذ ان يدخلها مثلا صاحبها الى الحرث الى مزرعته ويضع الحديد عليها خلاص هي تمشي تعرف وتلف من نفسها تعودت صار لها سنة سنتين على هذا الشغل تعودت خلاص انها تشتغل بهذه الطريقه هو يقول البقرة اللي ذبحوها ترى ما غير ممرنه على حرف عجيب طيب إذا ممرنه على مثل لما تقول هذه خيل مروضة هذه خيل خيل زلول هذا بعير زلول يعني ممرن لا ينفر عن صاحبه طيب ما دام أنها لم تدرب على الحرف لا تثير الأرض يعني لم تستعمل في في في الأرض إذا تستعمل في إيش هم البقر عندهم نوعان إما أن يستعمل في الحرض أو يستعمل في استخراج الماء من البئر يربطون الدلو اللي عند البئر هم يضعونه فوق البئر ألواحا وبكرة والدلو بالرشاء بالحبل متدلي في داخل البئر فبدل ما يأتي صاحب اللي بيطلع الماء بدل ما يبدأ يمسك الحبل ويطلع الدلو بعدين ينثر الماء يسكب الماء في الحوض وبعدين يرجع الدلو وبعدين يتعب من شد الرشاء فكانوا يربطون الرشاء في بقرة فهذا بدل ما يبدأ يأخذ بيده تتقطع يده تقطع جلده من كثر ما يمسك الحبل يبدأ البقرة هذه ممرنة منذ أن يطرح الدلو البقرة تذهب مثلا أربع خمسة امتار فيطلع الدلو ياخذ الدلو ويسكبه ثم يرمي الدلو البقرة تحس أنه رمي ترجع مرة ثانية فالبقرة أو البعير أيضا إما أن تكون مدربة على الحرض على الأرض وإما أنها تسقي الحرض يعني تشتغل عند البئر لسقي الزرع فهو يقول لهم البقرة المقصودة ترى لست عملت في الحرض ولست عملت في سقي الزرع أوه اذا هذه بقرة يعني مريحة هذه بقرة لا تعمل أصلا ولذلك قال مسلمة اللاشية فيها يعني خالية من العيوب سليمة من العمل البقرة اللي تشتغل كثير تجد فيها جروح فيها مثلا يعني هزال واضح هذه بقرة واضح انها بقرة لم تعمل ولم تسقي حرثا ولم تحرث أرضا فهي ليست أيضا خرقاء الأذن ولا عرجاء ولا عوراء ممكن تصير العوراء يضربها شيء عند البئر هذه بقرة سليمة تماما مسلمة لا فيها فجعلوا يبحثون عن هذه البقراء ويطوفون في الأسواق فلم يجدوها فقيل وجدوها بعد ذلك عند رجل هذا الرجل هناك روايات في قصته قيل إنه قد مات أبوه وهو غلام صغير وكان عنده عجلة أنثى البقر الصغيرة فجاء الأب وخشية تركها عند الولد ويهملها، فأخذ هذه العجلة ووضعها في واد كثير الزرع وقال اللهم إني أستودعك إياها حتى يكبر ولدي فصارت هذه البقرة يعني هذه العجلة تكبر والله تعالى يحميها من السباع وهي تريد الماء وتأكل من الشجر حتى كبرت فصارت سليمة ولونها حسن فلما جاءوا يبحثون لم يجدوا إلا هذه العجلة عند هذا اليتيم فاشتروها قيل بوزنها ذهبا وقيل إنهم اشتروها من رجل كان له اب هو به بار وكان هذا الولد يعني يتكسب بالبيع والشراء قالوا فأقبل إليه أبوه يوما ونام عنده فجاء إليه رجل معه بضاعة وقال بكم تشتري مني هذه البضاعة فقال هذا الشاب أشتريها منك بسبعين الفا قال طيب أعطني إياها قال لا أستطيع الآن حتى يستيقظ أبي فاني لو حركت شيئا استيقظ فأنا ما أريد اني أقطع نوم أبي الفلوس موجودة في الصندوق لو أفتح الصندوق وأغنقه يستيقظ أبي أنا ما أريد اني اقطع نومه انتظر يستيقظ أبي وأشتريها قال أنقدني الآن قال ما أستطيع قال لك فيها ربح قال أعلم لكن ما أستطيع قال خذها بستين الفا لكن طلع لي الفلوس الآن قال والله لا أفعل قال فخذها بخمسين قال حتى أوصله عشرين بس في سبيل تعطيني تحاسبني وأمشي قال والله لو أعطيتني إياها بجرحم ما أيقظت أبي قالوا من بره بس قالوا فانصرف ذلك الرجل فبقي في قلب الشاب حسرة يعني هالبضاعة اللي سعرها سبعون أشتريها بي بي بعشرين كان كل ممكن اقول يا أبي استيقظوا فبقي عند حسرة لكن سكت هو فعلها لله قالوا فجعلوا يبحثون حتى وجدوا البقرة عنده فقال نشتريها منك ببقرتين قال لا نشتريها منك بثلاث حتى أوصلوه عشرا نعطيك عشر بقر وتعطيني قال لا قال فدعوه إلى موسى قالوا يا موسى ما وجدنا البقرة إلا عندها الشاب وأبى أن يبيعنا إياها بعشر من البقر فقال موسى عليه السلام تبيعها قال يا نبي الله هو مالي أبيعه بما شئت أنا السعر ما عجبني عشر مع أنا تاجر ما عجبني السعر هو يعلم أنهم مضطرون إليها قالوا فلا زالوا به حتى باعها بثمن عظيم لا تشترى به قطيع من البقر ولو أنهم ما شددوا على أنفسهم من البداية ورضوا بأن يذبحوا أي بقرة لخرجوا من هذا يقول الله تعالى هنا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرض مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون لم يفصل الله تعالى لا كيف وجدوها لم يقل مثلا قالوا الآن جئت بالحق فبحثوا عنها فوجدوها فذبحوها لا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها إذا في اختصار هنا نعم هنا فيه لف ونشر في اختصار مثل ما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام لما قال الله جل وعلا فأرسلوا واردهم وجاءت السيارة فأرسلوا واردهم فادلى دلوه في البئر ويوسف في البئر فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام طيب هنا في اختصار أيضا لأنه لما ادلى دلوه يوسف رأى هذا الدلو الكبير وهو غلام صغير فقام وجلس في هذا الدلو وتعلق بالرشاء بالحبل ثم اخرج فرأى هذا الساقي رأى غلاما فقال يا بشر هذا غلام التفصيلات كلها ما ذكرها القرآن خلاص يتركها لفهمك أنت أدلى دلوه قال يا بشر هذا غلام أن تفهم مباشرة أن يوسف رقى في الدلو بعدين خرج هنا كذلك لما قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها تعرف بأنهم تعبوا وهم يبحثون إلى غير ذلك لكنهم تباطؤوا تباطؤوا في الاستجابة لهذا الأمر والتباطؤ في الاستجابة للأوامر صفة المنافقين يقول الله جل وعلا عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش كسالا عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حال النبي عليه الصلاة مع الصلاة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنا في حاجة البيت قالت فإذا سمع المؤذن ما قالت قام أو ذهب عبرت بعبارة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل شيء ويقفز قالت فإذا سمع يعني يشتغل معهم في حاجة البيت فيتحدث ويأكل فإذا سمع المؤذن وسب, وسب كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه هذا إذا سمع المؤذن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه إيش معلق بالمساج منذ أن يسمع الأذان يقفز على طول ما يقول والله بخلص الشغلة في الكمبيوتر والله بس بقرب بقيه الواتس أب والله خلني بس أخلص المكالمة طيب خلني بس أنا أرى كذا أفعل كذا لا إذا سمع المؤذن وثب خلاص منذ أن تسمع الأذان هذا الوقت ليس لنفسك ولا لمتعتك ولا لشغلك ولا لعملك هذا الوقت لله منذ أن تسمع الاذان هذا الوقت ليس تبعك هذا هذا لله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الصحابة كان عندهم اسراع في تنفيذ الأوامر أنت إذا تريد أن تفلح لا يكون عندك تباطؤ حتى يا جماعة ترى في كل شيء الإنسان الكسول النايم هذا لا يوفق لا يوفق بورك لامتي في بكورها خلك إنسان حي نشيط حار لا تكون إنسانا باردا كسولا خنوعا كل ما صار الإنسان جماعه حي مثل ما يقولون الشيبان الحي يحييك إذا صار الواحد حي ونشيط أحسن من الشخص الكسول النائم حتى في تعامله مع الناس في إكرامه لهم إبراهيم عليه السلام لما أقبل إليه الضيوف يقول الله تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعزل سمين ما جعل يقول لهم انتم معزومين على الغداء ولا تتغدون عندي انتم جائعين تبون الغداء الان ولا ناخره الى الليل انتم لا رجل حي وكريم منذ ان راى الضيوف جاؤوا اليه ادخلهم الى مكان جلوس الضيوف ومباشره راح وذبح له العجل وشواه وصلحه وتفضل الله يحييكم حي انت كن سريعا حيا ولذلك يقولون يقول الناس اليوم يقولون ذرة يقولون منقودة ولا ذره موعودة أنا لما ابني مثلا او عندي مثلا شخص يعني أفرض انك دخلت عند واحد من زملائك وبعدين عنده ولده مثلا قلت تعال يا شاطر وجال الولد ها تحفظ القرآن وإذا عمره مثلا أربع سنوات وسمع لك مثلا سورة من السور اللي تعتبر طويلة على مثله هسمع لك مثلا عما يتساءلون قلت ما شاء الله يا بطل والله انك شاطر وجيد خلاص ان شاء الله انا بعدين اجيب لك لعبه هذه ليس لها طعم لكن لو قلت له خذ يا ولدي الان مثلا هذه عشره ريال عشرين خمسين اللي يتيسر هذه منك هذه ذره حتى لو اجيب لها بعدين لعبه بمائه يقولون ذره منقوده خير من ذره موعوده خلاص اذا جئت بعد اسبوع أسبوعين اسبوعين وقلت ها أنا وعدتك قبل أسبوعين أعطيك كذا خذ هذه اللعبة بمئة ريال ولا هذه مئة ريال ما لها لذة اللذة أن تحصل الجائزة عند الظفر إذا ظفر وحس أنه عمل إنجازا اعطه الجائزة على طول لا تتباطأ في ذلك عود نفسك دائما ترى يا جماعة الإنسان النشيط الحي أنا أحيانا عن طلابي في الجامعة مثلا أدخل مثلاً للقاعة ويكون مثلاً أحياناً خاصة إذا كانت محاضرة اولى الساعة ثمان أحضر معي أحياناً شاي وقهوة لهم أنت كذا في المحاضرة فأجي أحياناً وأضعها بعدين أبدأ أحضر الطلاب بعدين أقول واحد من الشباب يقوم يصب القهوة يعجبني اللي يقفز كذا قفزة رجل ويروح ياخذها ورجل أمامك أما لما يبدأون الشعب اللي أنا داخل عليهم يلتفت بعضهم البعض وكل واحد يبحث عن الثاني يعني يضيق فدرك خلكم أحياء غير أموات أن عود نفسك على هذا الحال لا تكن انسانا ميتا متباطئا لذلك حتى عمر رضي الله عنه كان يمشي مرة فرأى رجلا يمشي هكذا بخنوع وانكسار وبطء قال لماذا يفعل ذلك قالوا إنه ناسك ناسك يعني رجل عابد فأخذ عمر الدرة وضربه قال لا تمت علينا ديننا الدين ما فيه موت وتسحب امش زي الرجال امش مشيت رجل وسريع وشجاع لا يعني انك ناسك وعابد انك تبدأ تمشي ببطء على مثل هذا الحال لا تمت علينا ديننا قال الله فدبحوها وما كادوا يفعلون ايش المطلوب من دبح البقرة المطلوب حل مشكلة الميت ذكرها الله تعالى بعد ذلك قال جل وعلا واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اداراتم يعني اختلفتم مع بعض ايش الحل يا جماعة من يخبرنا من قتله فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها قيل طبعا اختلف المفسرون اي جزء من البقرة اخذ وضرب به الرجل قيل جنبها وقيل رقبتها هذا لا يهمنا كثيرا يهمنا إحياء الله تعالى لهذا الميت أخذ جزء من هذه البقرة وضرب به الرجل فقلنا اضربوه ببعضها فلما ضرب أفاق قيل له من قتلك قال ابن أخي هذا الواقف معكم ثم مات فادارأتم فيها اختلفتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون إحياء الله تعالى للموتى هو أمر متقرر في قلوبنا وقد ذكر الله تعالى في القرآن يعني حوادث كثيرة لإحياء الموتى مثل قصة الرجل الذي مضى بحماره ثم قال الله تعالى له انظر إلى حمارك لم يتشا لم ذكر ي... الله تعالى حاله حتى أحياه الله وغير ذلك وقلنا فقلنا لهم موت ثم فقال لهم الله موت ثم احياهم فأحياء الله تعالى الموت ذكر كثيرا في القرآن كشف عن القاتل الحقيقي ضرب ميت بميت ومع ذلك أحياه الله تعالى ختم الله تعالى هذه الآيات بقوله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة يعني مع هذه الموعظه العظيمة إلا أن قلوبكم قست أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الحجارة قيل لها شعور ولذلك النبي عليه الله والسلام يقول أحد جبل يحبنا ونحبه والله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قيل الجبل خشع لله تعالى فقيل إن الجمادات لها شعور ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويتكئ على جذع في المسجد جذع عمود في المسجد لكن من جذع نخله فلما صنع المنبر ورقى يخطب على المنبر بكى ذلك الجدع قيل له مشاعر قيل له مشاعر وإم شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هذه الاخوه والأخوات شيء من بيان ما ذكره الله تعالى في هذه القصة أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم وإنا نسألك لإخواننا في كل البلدان أن تصلح أحوالهم يا رب أصلح أحوال أهلنا في اليمن اللهم أصلح أحوالهم اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم اللهم محقن دماءهم اللهم محقن دماءهم اللهم صب عليهم الخير صب ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم نسالك لإخواننا في ليبيا أن تصلح دات بينهم اللهم أصلح دات بينهم اللهم محقن دماءهم واجمع كلمتهم على الخير يا رب العالمين اللهم ولإخواننا في العراق ولإخواننا في مصر ولإخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تؤمن ديارهم اللهم لطف بحالهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم واجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين يا أدى الجلال والإكرام اللهم احفظنا في بلادنا المملكة من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار واجعلها آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين